تفسير سوره الملك بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بلا يا ماجاعلهن حريستكود يا مدغارها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وحاوينا ذيء سبت كي سبطي الله قعنتي سايكو ترتحكم كأدونك يا خرمة السنة نوحو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله أبوري قريدي ينرش سيء ودين امتحان وكين عمل وناكسا الله وقال ابدا مدافاه الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من الله وكيع ابو ريتو ميسد و الله الرحمن وكيع ابو ري وحس خلاف سن وحس خلاف سن ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير Għaddanna marke l-kure li eggmada wahakus on nokonaja araga olli toodal. Wala fada zaijen, neseme, edduniebi me sobi, hawaġa għalnehe ruġu melli xeferriini. Waja وَحَانَ كَوْرُ حِنَيْسَمَدَ دَوْخِ دَغُيْ فَايَ وَحَالَ كَيْلَ خِدْغَاسْ كُوا لَغُ قَنَ الشَّيَاطِين تِسْقُدَيْسَيْنَي شَيَاطِين تِسْقُدَيْسَيْنَي دَغَيْسْتَان وَحَيَالَا لَفْرَايَ مَلَائِكَة وَحَالَ أُدْيَارِنَ الشَّيَاطِين تَنَارَتِ السَّعِيرِ وَحُقْبَتَه وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ كويكو قالوا بي الله وحاوسك ناضي عذابت جهنم ماذا له هذا نأيضاء باصله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور مركه غالدا نارتا لاغوتورا وحي نارتي كمقليان ادرا اوخن يدو كاريس سيدا دريغو كلي تكاد تميز من الغيض كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها كلما أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ وَحَيْنَارْتُو دَوْدَايْنَي عَالَدَاي غَالَدَ وَقَبْتَ دَرْتِيد لَغُوغَاي سَمَرْكِي كُخْ غَالَا لَغُرِيدَبَا مَرْكِي كُخْ غَالَا لَغُرِيدَبَا مَلَائِكَة نَارْتُو وَحَي وَيْدِيَان مِيُوسَنَدِينْ إِيمَانْ رَسُولِ دِينْتِگَا دي قا قَالُوا بَلَى قَدْ جَا Anā nadīruun fakadzebna wakulna ma nazzalallahu min şeyin in antum illa fi zlalin kabeer Waha yiradan waha nui jimid mid nudigun rasoola wa anabainin lai waha nukun rimasooda jinnin Idin kunamatih wa hanahin kuwa baadi wa in kusgan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ja ladhi wahidahin in maqli lahin ma al'qil lahal lahin ma lana la'anen kuwa galada nar bihim fasuha li ashaab بالسعير جاء لذ وحي بي بينتي روسي الله وسودري فغانشن خريستا الله او لاغديرهو اانا اوسغناتي اهل كنارتا سعيره ان الذين يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة واجر كبير كُوا كَعَب الله إِيغُوكَلِغُودَا أُوسَنَدَتْكُارْكَيْنِنْ وَحَا أُسُغْنَادِي دَمْبِدا فِي هَجْرِ وَي وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هذا kina hossudega ma karuħada sababtu Allah, الله ugi, għaj, wahalla, vaha kuċira, jawahakukarson. Allah, jah, õlle, mu menn, hua lapa, hua laupriiful, xabir. Allah, jah, õlle, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, و ايلا ايلا الله سوره الملك وماكيه صد نايدد اي كوكو فان حيوان سوره ترتيب تقران كريم كا سوره الملك وحيكاد ليسن الله خير كيسبدان يحي وحول بن اوديس اي كو سيرتو ندت كنوحا لا ابوري إلا امتحالا <تحدث> مد كود عمل اخري عمل الدنيا وان اكسنه اخلاص لله لي ماده ابوري د الله سبحانه وتعالى الكوا ابوري ابوري د الهي عرفك وابوري دليل ما لا حسد خلقي سو دم بس الله سمدا حدق <تصفيق> قرخيه وحنا كينه كوا لو تور شياطين تكوا قال دهن عذاب دم بس Kuwa galada hna Allah wahudi arabi adab ka jahannama wa ana mal u bas badan Ku Allah ku galo bi wahilayhi anadab ka jahannama mal hunbara udan bayn donta malaikatu markay kutirada warmiyu sanadin imanil ahadidin dgah wa na imadabe ulana ya Allah kim badi bankusug nay waynakashalla ya hayya nadaiy ya da'i waya rasulullahi wa hayna wa hayna da'a an hadan dagaha fur ilaayn ul aql lahalayn ma anan dambi goodi ya qalni madadi bayna i'tiraaf hayyan kuwa ashabu sa'eer ta wa wa wa الله سبحانه وتعالى وحكى قرسون مجرت وحوى البنى هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ إِذَا كَذَغَمِد سَهْلُ غُوغُلَن إِكُ سُخْدَ دِنَغَادَ يَا وَدُوَيْنْ كِيدَا أَعُنَ رِزْقِكَ اللَّهُ ðurkaydinka soo saare xaqiisanala idin soobixin doona maalinta qiyaama a amin في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ميات كامل الله سمدا كر كده هذا ان وذل كيد لغو يمركاس نعيد لنق نقاد او من في السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِيرٌ ميا سكام نقطنا الله سمد كر كذا هذا ان دبل دغ يا نار و دتين كسو ديرو مر كد عذاب كارك تانا يا دوغان دون تند ولقد كذب الذين من kablihim fakayif kane nakkeer Waha Allah bin yakui kore gala dirheirmaka sidae bei saa taab taid awa lem yraw ila attayri fawqahum saafat wa yakabid ila rahman إنه بكل شيء بصير ميينن غالدو اركين شمبرها كركودا مرنا بال كفيدين يا لابا يا انسن جير وحيا الله الرحمن الله وحوال بوارك أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور وكأن ذي الدفاع يا واحد كألنا يا اوه ذي قرقاري الله الرحمن كأسكر قال ذو كتسوم دمو يوحكا لكم السقنا أو شيطان كوكو كدناي. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجو في عتو ونفور وكي كانت أرزاقه إذن قودنا يهدي الله رزقه سعيسته قال ذو حيكم دا حذيقان إسلويني حقديد Afaman yamshi mutibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan amman yamshi ala siratin mustaqim أفك وجج سك السعدم يعل س جك مسمك والسعد سيد في عن وودد توص شاد تاسِنحييت ص تعوا مِك حتى الرماجك حتىديد ق هو الذي شأكمم وجعَلَ لكم السمع وَ الأبصور والأفدة تَقلليلَ ما تشكروا وحائر هذا النبي محمد الله عليه وسلم الله ومد كيد ابو رماقل يا ارقي عقلنا اذين انت كل شكرن ايسان الله قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وحاتير هذا النبي محمد الله عليه وسلم الله وامد كذلك ايدن كو بير أي سو كل من دونا مالنت قيامه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين وحيدهايان غالدو واغورما مركليس سو كل من دونا اليس حسابن دونا هدات انكو قل انما العلم عن اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَهَذَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَهَى حَيْثُ قِيَامَتُهُ وَاللَّهُ أَيَّاهُ أَنقُوَ حَانَ أَيْكِ دِغَايَ دِغْنِينَ وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون مَرَكَ الْغَالِدُ أَرْكَانَ نَارَتَهُ وَدَخَّ حُمَالَيْسَ وَدُرْسُومَيْسَ وَجِيْدُهُ وَدَوَّحَ لَهُ أُرُنَيَا وَأَكَانَ عَذَابُكِ يَا دَلْبَنِيسِين وَأَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ بمن يجر الكافرين من عذاب اليم وحاد كدحدا بليغا ورمى هدى الله لا وما ونحريست يا قالك بعدنا يا علاب حنون قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين wa hatarana allah wa allah an harist badana wa an arumayni wa an talasaran ay wadno gandon tangalo wadno gandon tangalo mitkakusugan badi'at an nagaya in asbahama Ukum ghawran faman yatiikum bima'in wa hatira baliga warma hay biyo dulkaku gudan idin kenaya on allah la ilaha ايوه الاحباء ايضا هم وحان كاقاذنا الله انو قل نعمة ييدو الليلان يا ودويني ارساق <تصفيق> قيامة نواليسة سوكل من لكن حق دي دياشو وحا عادوا وحايني بنيان حق الله اقابتران ايان او دنبين وحانا كبدباد اقابتر ازخفك الله سبحانه وتعالى الروميو ودد التوسن قادة آ يداه وحان كلو كقادنا ان الله اي وحو البكس الريس وا غرغار قوديه وحو البنا قوف والبنا وحو المرض هو حق <تصفيق> دي في كيران هديه شر لو حي كو جففي وحيا بحجوينو قيم لاين حبيب كانو صلى الله عليه وسلم شقيسو انو دد كاغي يهد Gala dumarkaysi dhab ah taabka Ilaahi oo arkana ya haqiqadaw ganto nan haqiqaduna wuxuu dhamaan inay libaantu u Allah subhanahu wa ta'ala sidaba u aabuday Allah subhanahu wa ta'ala damantan waxa wadiisaniin adariiqato san hada wa sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa wa ajma'in